فَلَمَّ جَوَزَا قَالَ لِفَتَهُ آتِنَا غدَاأَنَا لَقَدَ لَقينَ مِنْ سَفرَنَ هذا نَ صَدَا قَا أَرَأ تَئِذْ أَوينَا إلَ الصَّخْرَةِ فَإِنِ نَسثُ الْفُوتَ وَمَاأَن سَانِيهُ إِلَّ الشَّيقانُوا أَنْ أَذْكُرَح واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبر فارتدى على آثارهما قصصا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 اذا نقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكريه قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس لقد جئت شيئا